لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم ودّة للذين آمنوا الذين قالوا إننا صاروا ذلك بأن منهم قسسين وربانة ذلك وأنهم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 وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ونطمع وَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَثَادُوهُ اللَّهَ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ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 وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي أَنْتُوا بِهِ مُؤْمِنُونَ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينٍ مِنْ أُوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقْبَهُ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 أي يصدكم؟ أي يصدكم عادكري الله؟ إنما يريد الشيطان أي.